السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كما أمر والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الحشر الأكبر ثم أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وأنفعنا بما علمنا فهذا هو الدرس التاسع وفضل الله تعالى من نقلنا من شروح على كتاب رمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادي الإمام النقدامة المقدسي رحمه الله تعالى قد توقفنا عند قوله في صفات الله على صفات الكلام قال رحمه الله تعالى ورضي عنه ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم أنه متكلم بكلام قديم يسمعه أو يسمعه سبحانه وتعالى عز وجل يسمعه من شاء من خلقه يعني لا يسمع الإنسان بنفسه ولكن يسمعه الله لما يشاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير وسطة وسمعه جبريل وسمعه جبريل ومن أدن له من ملائكته ورسله وأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم ويزور فيزورناه نسأل الله تبارك وتعالى أن نجعلنا منه قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال سبحانه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 قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته صوته أهل السماء روا ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عرائة عوراتا حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الد أيام رواه الأئمة واستشهد به البخاري أي في معلقاته الشرح لنا كالعادة عدة وقفات في صفات الكلام هذه صفة من الصفات التي أطال فيها المصنف النفس لأنه كان فيها إذا أطال ابن قدام رحمه الله النفس وسرد الأدلة على صفات من الصفات أو على أمر من الأمور في هذه الرسالة فاعلم علم اليقين وعلم علم اليقين أنه أطال ذلك لأن الخلاف قائم على هذه الصفات المبحث الأول أو, أو الوقف الأولى ما معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الكلام وإذباتها لله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة يصفون الله سبحانه وتعالى عز وجل كما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل من غير تمثيل ولا تكيف ولا ما ولا تشبين وما شبه ذلك. فأعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ويقول وينادي وأن كلامه سبحانه وتعالى بصوت وحرف. يتكلم يقول ينادي كلامه سبحانه وتعالى بصوت وبحروف وأن القرآن كلام الله وسأيت الكلام على ذلك وأنه منزل من عند الله غير مخلوق وأن صفة الكلام صفة ذات يد فعلية فعلي كما بينا ذلك من قبل وكما سنبين بشيء من التفصيل مشيئة الله تبارك وتعالى في كلامنا اليوم الوحفة الثانية مع صفة الكلام وأنه دل عليها الكتاب والسنة والإجماع فمن الكتاب على على الكلام قل الله تعالى وتكلم الله موسى تكلما كما في سورة النساء وعلى القول قوله تعالى قال يا موسى إن استحيتك على الناس برسالي وبكلامي كما في سورة الأعراف وعلى النداء قوله تعالى فلما أتاه نود يا موسى وهناك أدلة أخرى ومما ممن صبغ مما استدل به المصنف رحمه الله وبركته على فيه الدليل على ذلك أما من سننا على الكلام قصة الإفك وعصر الإفك وقول عائشه رضي الله عنها ولا شأني في نفسي احقر من ان يتكلم الله في امري او في بي امر يتلى أي من القرآن يعني رواه البخاري ومسلم وعن القول والنداء حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى يقول الله يا يا ادم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت فينادي بصوت, فينادي بصوت إن الله, يأمرك إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا حديث رواه البخاري في صحيح وايضا ما استدل به المصنف من حديث عبد الله بن عونيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة أو حفاة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قره انا الملك أنا الديانه هذا الحديث استشهد به البخاري وراه تعليقا في صحيح يعني من غير سند وراه في صحيح من غير تعليقا يعني بغير بغير سند وراه أيضا في الأدب المفرد وهذا كتاب آخر للإمام بن قدام هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الأدب وفي السلسلة الصحيحه وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبهقي في اسماء الصفات وقال عنه قال عنه الحاف حجر العسقلاني في الفتح اسناده صالح يعني يصلح الاستشهاد بأنه حديث حسن قال الإمام البخاري في خلق أفعال العباد وهو كتابه من كتبه عن هذا الحديث وإن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فليس هذا لغير الله سبحانه وتعالى جل ذكره وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه لا يشبه أصوات المخلوق لا يشبه أصوات الخلق لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد أو يسمعه من بعيد كما يسمع من قرب وأن الملائكة يصعقون من صوته فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا لو هذا بعضهم بعضا يعني لم يصعقوا لكن إذا نظرنا الله تبارك وتعالى صعقو وأجمع السلف على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى وأن كلام الله بصوت وحرف قال أصبغني في الحجة كتاب لهم وخاطر أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني راهن قوما من أهل مكة فقرأ عليهم القرآن فقالوا هذا من كلام صاحبك فقال ليس بكلامه ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله تعالى ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر إن هذا القرآن كلام الله إن هذا القرآن كلام الله فهذا إجماع الصحابة وإجماع التابعين من بعدهم وفي قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليس بكلامي ولا كلامي صحيبي إنما هو كلام الله كلام الله سبحانه وتعالى عز وجل إثبات الحرف والصوت ولأنه لأنه إنما تلى عليهم القرآن بالحرف وبالصوت قال شبك الإسلام التمية في مجموع الفتاوى واستفاضت الأثار يعني كثرت حتى فاضت وصفات الآثار. عين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من بعدهم ومن بعدهم من أئمة ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه وتعالى ينادي بصوت ولا موّقلا عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف. أيضا دل على ذلك على بصفة الكلام العقل. العقل أيضا دل على هذه الصفة. وجه ذلك وجه هذه الدلالة أن عدم الكلام سبب نقص في مقاييس البشر عدم الكلام سبب نقص فكيف برب البشر سبحانه وتعالى وعز وجل عند البشر مثلا الأخرس الذي لا يتكلم الأخرس الذي لا يتكلم فيه علة ونقص فيه علة ونقص والله عز وجل الله عز وجل عج عجز جعل عجز لها المزعومة عن الكلام دليلا على أنها لا تصلح حالها فقال سبحانه وتعالى عن عجل بني إسرائيل ألم يروا أنه لا يكلمهم كما في سورة الآراف وقال عن الأصنام فاسألوهم إن كانوا منطقون فاسألوهم إن كانوا منطقون الوقفة الثالثة مع المخالفين لأهل السنة والجماعة أشهر من خلفه أهل السنة والجماعة في صفات الكلام طائفتين الطائفة الأولى طائفة المعتزلة والجهمية ومن شبههم من بعدهم هؤلاء يمكنوا صفات الكلام ويقولون إنه ليس من صفات الله تعالى وإنما هو خلق من خلق الله كسائر المخلوقات تعالى الله عما يقولون أولوان كبيرا قالوا وإنما هو خلق من خلق الله كسائر المخلوقات كالسماوات والجبال وغيره مخلوقات منفصلة، فكذلك الكلام هو من خلق الله خلقه في الهواء أو في المكان الذي يسمع منه، وأما إضافته تعالى لله تعالى فهي إضافة تشريف فكما تقول ناقة الله وبيت الله أيضا نقول كلام الله من باب أضافة التشريف ومن هنا جاءت مقالتهم الضالة المشهورة بخلق القرآن وقصتهم مع الإمام أحمد مشهورة ونسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسنات يجعل هذا الأمر في ميزان حسنات الرد على هؤلاء الضلال أما هذا أولا معتقد مخالف لطريقة السلف وإجماعهم الذي تقدى بيانه كما قدمنا وقدمنا من الأدلة وقد وقام قدمنا من طريقة السلف وإجماع السلف من كلام أهل العلم. ثم أن هذا مخالف للظاهر النصوص التي تدل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الذي قال عن نفسه أنه قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فأعبدني. ولا يمكن ولا يجوز أن يقول ذلك أحد إلا الله كما ذكر المصلف هذا الكلام. الأمر الثالث أو رد الثالث أن قولهم هذا يرده العقل فلا يمكن أن يكون الكلام وصفا قائما بنفسه كيف يكون الكلام وصفا قائما بنفسه كلام بلا متكلم سبحان الله العظيم هذا لا يحدث في, في عند البشر فكيف هو الحال مع الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى فالكلام دليل على المتكلم فهو صفة للمتكلم لا تنفصل عنه الرد الرابع أن نفي صفة الكلام نفي صفة كمال نفي صفات الكلام عن الله سبحانه وتعالى نفي صفاتي من صفاتي من صفات الكمان فالقول بنفي صفات الكلام وصف ناقص فإذا كان المخلوق الذي لا يتكلم كأنه يكو كان يكون أخرص تعتبر هذه الصفة أو هذا النقص في حقي صفات فكيف بالخلق سبحانه وله المثل الأعلى وتعالى الله عما يقولون ألوا كبيرا الله تبارك وتعالى عاب عجل من إسرائيل وقال أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا كما فسرت الآراء وقد أثبت أدلة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم رد الخامس على ذلك نقول مما يدل على كأن كلام الله غير مخلوق إنه ثبت في الصحيح من حديث خولة بنت حكيم خولة بنت حكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نزل منزلًا قال من نزل منزلا من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك ولو كانت كلمات الله مخلوقة لما اجازت الاستعاذ بها لأن الاستعاذ بالمخلوق شركم بالله ولا يجوز هذا في حق الله تبارك وتعالى وهنا فائدة تقدم أن أول من أنكر التكليم وابتدع هذا الضلال البطل هو الجعد بن درها عليهم الله من يستحقه وكان ذلك في أوائل المئة الثانية فضحى به أمير العراق والمشرق جميعا خالد بن عبد الله القصري في يوم الأضحى وقد تقدم الكلام عنه تبارك فبعد أن أمر العلماء في ذلك الوقت أن حصل قصري وغيره بقتله شوف العلماء يسمع كلامهم أي ضال مضل يتكلم في دين الله تبارك وتعالى ويضع في دين الله بضعة مكثرة إلا ما منها يقتل وكان وكان الأمراء يستمعون إلى كلام العلماء ولا حول ولا قوات إلا بالله قال عبد خالد بن عبد الله القصري أيها الناس ضحوا في عيد الأطحى تقبل الله ضحاياكم فإني مضحم بالجعد بن دران فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فقتله لأنه أول من أنكر التكليم والمخاله وقد تكلمنا عن هذه الصفات قبل ذلك بفضل الله تعالى الطائفة الثانية من الضلال الذين سقطوا في نفي هذه الصفة هم الأشعر الأشعر يثبتون صفه الكلام لله تبارك وتعالى لكنهم يقولون هي من الصفات السبعة, السبعة عندهم من أصولهم والتي أطرناها لهم فضل الله تبارك وتعالى في الكلام عن صفات الإرادة وصفات الغضب عند اهل السنه والجماعه لكنهم يقولون ان ان كلام الله ان كلام الله تبارك وتعالى الذي نثبته هو الكلام القائم بذاته الكلام القائم بذاته سبحانه لا ينفصل عنه فالكلام عندهم هو المعنى القائم في النفس فقط كلام نفس كلام نفس يعني ليس له صوت وليس له حروف ولا ما شبه ذلك ولكن الله تبارك وتعالى يلقيه في نفس الإنسان يقولون فالله متصف بالكلام أزل ولا يتكلم ولا يتكلم بمشيئاته سبحانه ثم إن كلام الله عندهم من غير صوت ولا حرف كما قلنا وإذا قيل ماذا تقولون في القرآن الذي هو كلام الله تعالى قالوا هذا ليس هو كلام الله وإنما هو عبارات أو حكايات عن كلام الله عبر به جبريل أو محمد لا حول ولا قوة إلا بالله وليس كلام الله على حقيقه وهذا اعتقاد باطل واعتقاد فاسد يقتضي أن يقول أن القرآن إن القرآن مخلوق كما قال الضلال السابقين لأنه إذا كان القرآن الذي بين أيدينا هو من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو من, من كلام جبريل عليه السلام فهو عندهم مخلوق ولا فرق بهذا الاعتبار بينهما بين المعتزلة والجهمية عياذاً بالله اذا ملخص معتقد معتقدهم في صفة الكلام اولاً انهم يثبتون صفة الكلام ولكن هذا الكلام هو القائم في ذات الله سبحانه وتعالى لا ينفصل عنه يعني لا يسمعه احد, لا يسمعه أحد. فهو ما معنى يقولون فهو معناً قائم في النفس من غير صوت ولا حروف يعني اجبع بخواطر النفس ونحو ذلك وما يوجد في القرآن هو حكاية, حكاية عن كلام الله لا حقيقته لا حوض الله وقاتل بالله هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام جبريل عليه السلام لا حوض الله وقاتل بالله الأمر الثاني أنهم يثبتون أن الله تكلم أزلا أي إن نوعه قديم وأنه لا يتكلم بمشيئته وإرضاته سبحانه وتعالى وآض ضلال وقد ردنا عليهم قبل ذلك ونعيد الرد مرة أخرى بفضل الله تعالى أولا لأن هذا الكلام مخالف لطريقة السلف وإجماعهم الذي يتقدم بيانه من الأدلة أن هذا خلاف ظاهر النصوص وأن هذا خلاف ظاهر النصوص التي تدل على أن سبحانه وتعالى يتكلم بصوت بحروف أن اعتقادهم يخالف الأدلة التي تدل على أن كلام الله يسمع ولا يسمع إلا الصوت ولا يسمع إلا صوت فلو كان معه قائم بالنفس كما تظن كما يظن هؤلاء الضلال لما سمع وتقدم حديث عبد الله بن نايس أن الله تبارك وتعالى ينادي الخلائق يوم القيامة بصوت مسموع وأن المعروف ثم أن المعروف من الكلام هو ما ينطق ما ينطق بالمتكلم لا ما يغمره في نفسه كلامي النفسي ليس له حكم ولا يسمعه أحد. بعدين بعض العلماء يقول ردا على هذا الاعتقاد الفاسد هذا الاعتقاد الباطل هذا الضلال المبين من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا لأنه إذا كان بلا صوت ولا حرف فكيف يرسل رسولا أو ينزل ينزل كتابا هذا رد رائع رد اخر ايضا ان من زعم ان كلام الله هو معنى نفسي فقد زعم ان الله اخرص حشر لله وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه اسفة نقص قد رد الامام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى على من زعم ان كلام الله هو المعنى النفسي كما تقول وتعتقد الاشاعرة هذا الله ورد عليهم من تسعين واجه لذلك رد ابن القيم في نونيته قال تسعون وجها بينت بطلانهم أعني كلام النفذ البطلاني تسعون وجها بينت بطلانه أعني كلاما النفس ذل بطلا هناك فروق طائف فرق طائف أخرى خاض في أسباب الكلام بأقائد باطلة فخلاف السلف زي الكلابية الكلابية والاتحادية وفلسفات المتأخرين لأنهم يعني يشابهون الأشاعرة في شيء في شيء كثير قال المصنف رحمه الله تعالى ومن صفات الله أنه متكلم أنه متكلم بكلام قديم متكلم بكلام قديم وشرح هذا الكلام على منهج أهل السنة والجماعة سلفي العقية والمنهج والمذهب أن كلام الله تبارك وتعالى جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد وهذا هو معنى قول المصنف من صفات الله تبارك وتعالى أنه متكلم بكلام بكلام قديم، أي قديم النوع، حادث الأحاد وهذا مذهب آل السنة، وإن كان كلام المصنف يحتمل أنه قديم النوع وقديم الأحاد، أنه قديم النوع قديم النوعي وقديم الأحاد أيضاً، وهذا العموم هذا التعامم مما انطقداً مما انطقداً على ابن قدامة رحمه الله تعالى وأخذ عليه بعض آل العلم أنه لم يفصل في ذلك. ولكن لا شك بعد هذا الكلام الذي تقدم من كلامه وسدلاته الكثيرة انه يريد مذهب السلف في هذا الامر وان كلام الله تبارك وتعالى قديم النوع حادث الاحاد يعني قديم النوع احنا تكلمنا قبل ذلك في هذا الامر ولكن لا لا مانع من اختصار الكلام اختصارا ان كلام الله تبارك وتعالى قديم النوع ان جنس الكلام قديم ليس له بداية فاللهم متصف بصوات الكلام أزل سبحانه وتعالى وعز وجل وكلامه لا ينفق عنه لأنه علمه ليس له حدود سبحانه وتعالى وعز وجل وأما قولنا حادث الأحد يعني أن الله سبحانه وتعالى يتكله متى شاء وكيف شاء فالكلام متعلق بمشيئته وإرادته وهذا ما ينكره الأشاعر كما تقدم ويثبتون قدم النوع فقط ويثبتون قدم النووي فقال مصنف رحمه الله يسمعه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منهم ومن غير, من غير واسطه وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله هذه الوقفة الخامسة الأدلة على أن كلام الله بصوت وحروف وأنه كلام مسموع هذا كلام يعني منهج أهل السنة وعقلت أهل السنة والجماعة أن كلام الله بصوت وبحروف وأنه كلام مسموع أما عن قوله أن كلام الله بصوت يدل على ذلك قال الله تبارك وتعالى ونادينه من جانب الطور الأيمن فقر بناه نجيا وقال الله تبارك وتعالى وإذ نادى ربك موسى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وجه الدلالة كلمة وناديناه وكلمة نادى والمناجاه في قوله نجيا لا تكون إلا بصوت فالمنادى البعيد والمناجاة للقريب المنادى للبعيد والمناجاة للقريب وكذلك من الكديدة أيضا على هذا العمر حديث أبي موسى حديث أبي موسى الأشعري أبي سعيد الحدرية رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد تقدم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك وفي بصوت إن الله أموك الحديث متفق عليه كلمة تقدم وجه الدلالة, وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى يقول أو الحديث يقول فينادي والنداء لا يكون إلا بصوت بإجماع أهل اللغة النداء لا يكون إلا بصوت بإجماع آل آلله وأكد ذلك بقوله بصوت وأكد ذلك بقوله بصوت فينادي بصوته وكلام الله تبارك وتعالى بحرف يكون بحرف كلمات القرآن حروف وهو من كلام الله سبحانه وتعالى وعز وجل ولولا أن صرح الله تبارك وتعالى على ألفتنا لما استطعنا أن ننطق به كما قال ربنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فلم نذكر إذن كلام الله تبارك وتعالى بحروف وصورته هو القرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى وعز وجل جاء في سنن الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنا والحسنة بعشرة أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولا حرف وميم حرف ونقول أيضا أن كلام الله مسموع يدل على ذلك أن موسى عليه السلام سمعه من غير واسط قال الله تعالى وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما كما في سنة طه. وقد سمعه جبريل أيضا ومن أذن الله الله تبارك وتعالى له من الملائكة وأذن له من الرسل قال تعالى عز وجل كما في سنة النحن قل نزله, قل نزله روح القدس من ربك روح القدس من ربك بالحق، وفي الصحيحين من حديث أبي راية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا خضعانًا لقوله خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان الصفوان الحجر العظيم الحجر العظيم فإذا فزع عن قلوبهم يعني كشف عن قلوبهم هذا الصوت وهذا الأمر وهذا القضاء فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الحق وهو العلي الكبير وأيضا كلم الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كلمه ليلة المعراج وأيضا في الآخرة تسمع كلامه الخلائق كما تقدم من حديث عبد الله بن نيس رضي الله عنه فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قروا وأيضا ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول سبحانه وتعالى عز وجل يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك أن الله أن يجعلنا منهم وأيضا ما استشهد به المصنف من كنال بن مسعود رضي الله عنه ورحمه قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء رواه البخاري معلقا يعني بغير إسناد كما تقل بالحديث صحاه الشيخ الألباني وذكره في السلسلة الصحيحة وكلام بن هذا كلام لا يقال بالرأي لا يقال إلا بالوحي فله حكم ورفع لأن هذا وحي من عند الله ما الذي أضرب بن سعود أن الله تبارك وتعالى إذا تكلم الوحي سمع صوته أهل السماء سمع صوته أهل السماء سبحان الله هذا لا يقال برأيه ولا من عند نفسه ولكن لا يقوله إلا بوحي من عند الله قد نقره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدلة والأثار كثيرة ومستفيدة في أن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف وأن كلامه مسموع كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فقد تقدم كلامه فضل الله تعالى وأن هذا إجماع السلف ولا يعرف فيهم منكر لهذا الاعتقاد. الوقفة الثالثة مع قول الله تبارك وتعالى وهذا من الشبهات التي تطلق. قال تعالى, <تصفيق> تعالى <تصفيق> وما كان لبشّر أي يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا كما في سورة الشور. هذه الآية استدل بها المصنف واشتملت هذه الآية على أنواع أنواع الوحي الثلاث. عندنا ثلاث أنواع من الوحي النوع الأول أن يلقى أن يلقى الوحي في قلب الرسول من غير إرسال ملك ومن غير تكليم فهذا نوع هذا نوع فقط هذا نوع واحد فقط يلقى الوحي في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم من غير إرسال ملك ولا تكليم منه سبحانه وتعالى قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي. يبقى كلام الله تبارك وتعالى وإرسال الله تبارك وتعالى ووحي الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالوحي العمر الثاني والنوع الثاني من أنواع الوحي أن يكلمه الله تبارك وتعالى ولكن من وراء حجاب. كما كلم الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حين فرض ال حفّر الصلاة مباشرة بلا واسطة قال تعالى أو من وراء حجاب هذا هو النوع الثاني النوع الثالث أن يرسل ملكا يبلغ عن الله تبارك وتعالى كلامه كعبير عليه السلام قال تعالى أو يرسل رسولا مقصود المصنف من من إراده هذه الآية هو النوع الثاني وهو تكلم الله سبحانه وتعالى لرسوله بلا واسطة قال المصنف رحمه الله في بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته يعني أفزعته ففزع منها فناده ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فإن أنت فقال أنا فوقك أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسلك قال بل كلام يا موسى شرح. وانا فائدة مما استدل به المصنف على اضباط صفة الكلام لالله تبارك وتعالى وان له صوتا مسموعا ان موسى عليه السلام في ليلة رأى النار فهلته وفزع منها ناداه ربه يا موسى فاجاب سريعا استئناسا بالصوت لبيك لبيك اسمع صوتك ولا ارى مكانك فاين انت فقال انا فوقك ووراك وعن يمينك وعن شمالك فلالك انت يا اله افكلامك اسمع ام كلام رسولك قالت بالكلام يا موسى هذا اثر ضعيف من الاسرائيليات فهو من رواية واحدة من ابن منبه وهو معروف باخذه من الاسرائيليات وفي الادلة الصحيحة كفاية وان كانت الاسرائيليات لا تكذب ولا تصدق وخاصة فيما أغبره بين النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا نصدق لا تصدق لا حديث من بني إسرائيل لا تصدقه ولا تكذبه فيما لا يعارض نصا صحيحا من كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا الأول فيه التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال مصنف رحمه الله وأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن له فازورنا اللهم اجعلنا منهم. تقدم بيان أن كلام الله أن الله سبحانه وتعالى يكلم عباده في الآخرة. وأما الزيارة فالمصنف أورض ذلك استثنًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث ضعيف. الكلام موجود ولكن الزيارة ليس عليها دليل صحيح وقد ورد ذلك في حديث ضعيف في ساده عبد الحميد ابن حبيب ابن أبي العشرين وهو ضعيف الحديث كما رواه ابن واجه والترمزي وغيرهما والحديث بقية أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته